الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم حلو يا حلو يا بايت قرآن يا حلو يا حلو يا حلو سلام سلام تعال لي a uh b -huh.